ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه لَيَهْلِكَنَّ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله وَلَا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ ويصدون, وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ ۚ قَوْلُهُمْ غَرَّ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا وَذُوقُوا عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ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 حتىَت يُغَيرُ مَا بِأَن فُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَّه سَمععَلم كَدَأِّْآالِ فِ الرَّونَ والَّذِينَ مِنْ قَدَلِهِم كَذَّبُ بِآياتاتِ رَبِّهِم فَأَحلَكْنَاهُ بِذنُ بِهِن وَأَقْرَقَ نَ آلَ فِ الرَّعُون وَكُلُّ كَُوا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 فَشَدَّدَ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين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 حسبك الله ومن اتباك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن ان كنتم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم, بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صاغرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها الناس يُقَلّ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ۚ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإن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 والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وَلَمْ يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى وَإناسَْم صَرُوكُمْ فِدّينِ فَعَلَكُم نَص إِللاا فَعَلَْكُ إِلَّا على قَْ منِ بَينَكُمْ وَبَنهُمثَاقُ واللهُ بِنَا تَعنَلونَ بَصير والَّذِينَ كَفرَروا بَعْضُهُم أَْل بَعْ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 وَ الْ الأرحَامِ بَعضُهُم أَولَا بِعضٍ فِي كِتَابِ الل إِ اللهَّ بكُلِّ شَيئٍ عَليم أَزُ باللَّهِ مِن الشَّيْطان الرَّجِيم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 وَلَمْ يظاهِرُ عَلَيْيكُم أحدَدًَا فَأتّ إلَيْهِمْ هْدَهُم إى مُددَّتِهِ إِ اللهَّهَا يُحِبُ المُتَّقين بَإذًا سَلَخَل الأأَشْمُرٌ حُرُمُ فَقَتُل الْ المُشْرِكِ حَيثُ وَجَمُهُم وَخذُهُم وَخذُهُم وَحصُرُهُم وَقَعدُ لَهُم كل مرصد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 وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّ الكُفْرَ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَنُوا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كنت قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم من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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, الصلاة وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ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 لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَحْضَرُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم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 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين قَُّ أَنْ زَلََّ مُسَكينتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤمنِنين.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 اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدو اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله يريدون ان يطفئوا نور الله ويأبى الله وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, ليظهره عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم, فبشرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ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 في كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أُصُولٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اسْتَأْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِللا تَفِرُيُعَذِبَكُمْ عَذَابًا أَلمَاء وَيَسْتَبَدِ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبَد القَوْمًَا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضرُوه شَيْ وَلَّهُ عَلَ كُّ ل شَيئٍ قَدير إِللاا تَصُرُوه فَقَدَنَ صَرَهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ وانيده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم ان في الرخففا وجاهدوا وجاهدوا باموالكم فوسيكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرض قريب وسفر قاصدا لتبعوك لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه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 أستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدونه عده ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم تثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خذالا ولا اوضع ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمن عون لهم والله عليم بالظالمين لَقادِبَتْ قَوْمَ الْفِتْنَةِ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكِنَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا تَفْتِنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 اِن يُصِيبكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ او بِاَيْدِهِ فَتَرَبَّصُوا اِنَّ مَا مَعَكُمْ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَتَذْهَقْ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ لو يجدون مجاء أو مغاات أو مدخَلَ الله وَلو إلَهِ وَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا, وقالوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إَِّا إِلَ اللَِّ رَغِبُ إِ مَ الصَّدَقاتُ لِْفَقَراءِ وَالْمَسكين والالْعَامِلينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤأََّفَتِ قُلُوبهُم وَفِرْ بِ قَابِ وَالْغاَارينَ وَفِي, وفي سَبِييل الل وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كانوا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 لْتَهُم لاَقَُّ إَِّ ماَا كُا نَخُوبُ وَنَل قُلْأَبِلهِ وَآياتِهِ وَرسُولهِ كُنتُمْ قُلْأَبِلهِ وَآياتِهِ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 المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نس الله نس الله فنسيهم نس الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله إي حسبهم ولعنهم الله, ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منهم لكم قوة واكثر اموالا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقه فاستمتعوا بخلقه فاستمتعوا بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم كَمَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُطًتِ كَالَّذِي خَاضُوا أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الخاسرون. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ قَوْمِ عادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ مدين تَتمْ رُسُولهُم بِالبَناتِ فَمَا كانََ اللهَّهُ لَظلمَهُم فمَا كانََ اللههُ لَظْلمَهُم وَلكِ كَوا وَلَكِ كَوا أَن فسَهُم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله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 وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحظ قُلْنَا رُجَّهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذْ وَاجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَهْيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوْلَمَرَّةٍ فاقعدوا مع الخالفين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 وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 لاُصيبُ الذيينَ كَفروا مِنْهُم عذااب ألملَْسَ الضّوعثَاءِ وَلَا على المَرضَّ وَلَا على الذيينَ لا يَجدونَ ما فِقُونَ حََج إِذ نَصح إ نَصَحول اللههِ وَررسُولِ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 ترجمة